لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبله مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات بقوم يوقنون قال الذين لا يعلمون أي ليس عندهم شوء من العلم بل هم في جهل وجهالة لولا يكلموا الله وقولوا ليالك لرسلهم يطلقون آية يقترحونها على الله عز وجل وذلك أن نكلمهم الله تعالى أو تأتين آية أي علامة على صدق ما جاء في الرسل فبني الله عز وجل أن هذا القول قد قاله من قبلهم ولقد اقترح قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آيات متعددة وقالوا لن يؤل لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنبد فتفجر فتفجر الانهار خلال تفجيرة أو تسقط السماء علينا ك أو تسقط السماء كنزعمت علينا كسفن أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولم ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قُل سبحان ربي هل كنت إلَّا بَشَرًا رَسُولًا فهم يطلبون آيات مفترحونها